لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم ولا ما ملكت أيمانهم، واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا، إن الله غملا إكته يصلون على النبي، يا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 جلابي بهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضون سقفون في المدينة لنور ينكبهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا من العونين أينما سقفو أخذوا قتلو سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ قَالُوا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا